119. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 110. أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وَاتَّقُ الله إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلَقَنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُ إِن لا أكرمكم من الله أتقكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُقِيَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدُكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاذوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون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 وَعَلَيْكُمْ أَن هَدَافُكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ قَادِرِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ